آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فصل ولا يصح فيما لا ينضبط كالجوهر واللؤلؤ والزبرجد والياقوت والعقيق ونحوها لأنها تختلف اختلافا متباينا بالكبر والصغر وحسن التدوير وزيادة ضوئها ولا يمكن تقديرها ببيض العصفور ونحوه لانها تختلف قول المعلف رحمه الله تعالى فصل ولا يصح فيما لا ينضبط اي لا يصح السلم في الاشياء التي لا تنضبط لأنه تقدم لنا ان السلم يصح في المكيل والموزون والمذروع الذي يمكن ضبطه بالصفات اما الاشياء التي لا تنضبط فلا يصح السلم فيها لانه يحصل الخلاف عند التسليم ويحصل النزاع وهي تتفاوت في قيمها قال كالجوهر واللؤلؤ والزبرجد والياقوت والعقيق ونحوها هذه الاحجار الكريمه النفيسه الغاليه ما تنضبط لانها ليست مستويه هذه طويله وهذه قصيره وهذه مستديره وهذه ضوءها جيد وهذه ضوءها ضعيف وهكذا هذه نفيسة وهذه ليست بغالية فمثل هذه الأمور التي ما تنضبط ما يصح فيها السلم لأن السلم فيما ينضبط وما لا ينضبط محل لإثارة النزاع والخلاف والخصام والإسلام حريص على كف هذه الأمور وأن يكون المتبايعان إخوة متالفين متحابين لا متنافرين ولا متنازعين وكل شيء يدعو إلى الخصام أو النزاع فالإسلام ينهى عنه وأمر الإسلام بحسن المعاملة أي أن المرأة يحسن معاملة من له به علاقة من ابن أو أخ أو ابن أو زوج أو زوجة أو جار أو مسلم أو كافر معاهد كل من لك به علاقة وتعامل فالإسلام يأمرك بحسن المعاملة وبمراقبة الله جل وعلا فيما تأتي وتذر ولا تقل هذا كافر اغشه او اخونه او اخذ ماله او اخدعه الا ما دام انه معاهد فماله مثل مال المسلم سواء بسواء وهو حرام عليك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا معاهد يعني كافر لكنه دخل البلاد بأمان فماله ودمه حرام علينا بل واجب علينا أن نصون دمه نحافظ عليه ونرعاه ونحافظ على ماله و... ولا نفرط فيه وإن كان كافرا لأنه دخل البلاد بأمان وله ذمه فلا نخون فالأشياء التي يترتب عليها الخصام والنزاع نهى عنها الإسلام الإسلام يأمر بالمحبه والوفاق والتفاهم وعمل الخير في الأمور الدينية والدنيوية ويحسن المعاملة مع كل أحد ولهذا لما كانت هذه الأشياء ما تنضبط نهى عن السلام فيها أما إذا انضبطت لان الازمنه تختلف في الزمن السابق هناك اشياء ما تنضبط في هذا الزمن انضبطت حددت وضبطت بمقاييس فامكن ضبطها مثل من الاحجار مثلا اللذات القيمه مثل الرخام كان في السابق ما ينضبط هذه طويلة وهذه قصيرة وهذه عريضة وهذه ضعيفة الآن أمكن ضبطها بهذه المقاييس طول وعرض وسمك ولا تختلف كذلك الأواني والأشياء التي تعمل في اليد كانت في السابق ما تنضبط تختلف من يد إلى يد وتختلف من مادة إلى مادة اما اليوم فقد انضبطت بهذه المكائن وهذه المصانع التي ضبطت الانتاج تجد الانتاج قل أو كثر ما يختلف سيان في الطول والعرض والسمك والعمق ونحو ذلك فالاشياء التي تنضبط حتى لو قال العلماء رحمهم الله انه لا يصح السلم فيها لانها لا تنضبط هذا في وقتهم وأما ما كان ينضبط الآن فممكن السلم فيه نعم. نعم وفي الحوامل من الحيوان والشاة اللبون والأوان المختلفة الرؤوس والأوساط وجهان نعم أحدها أحدهما لا يصح أن يسلم فيه لأن الصفة لا تأتي عليه والولد واللبن مجهول والثاني يصح لأن الحمل واللبن لا حكم لهما مع الأم بدليل البيع والأواني يمكن ضبطها بسعة رأسها وأسفلها وعلو حائطها فهي كالأواني المربعة يقول رحمه الله وفي الحوامل من الحيوان يعني الناقة العشرة والشات التي على وشك الولادة والبقرة والإماء كذلك واللبون الشات اللبون والناقة اللبون والبقرة اللبون والأواني المختلفة الرؤوس والعوسات. هذه الاشياء قال فيها وجهان احد الوجهين لا يصح السلام فيها قال لانها لا تنضبط يقال حامل مثلا حامل في بطنها جنين لكن ما يدرى ماذا يكون هل يولد حي او ميت وهل يكون بصحة ام يولد حي بضعف والشات والبقرة والناقه اللبون قد يختلف لبنها يتفاوت في الغلظ والرقة والكثرة والقلة قال فيها وجهان احدهما لا يصح السلم فيها لان هذا الاختلاف مثار نزاع وخلاف والحمل مجهول واللبن مجهول فلا يقال مثلا ابيع عليك شاتا لبون يسلمها لك بعد سنتين مثلا لان اللبن قد يتفاوت تفاوت كبير فلا يصح السلم فيها الوجه الثاني يصح السلام فيها وهذا هو الاقرب لان الخفي يدخل تبعا ليس البيع له وحده حتى نقول هذا من بيع المجهول الذي لا يدرى عنه وانما هو تبع وكثير من المعاملات في الاسلام اشياء لا يطلع عليها يتسامح فيها اذا كانت تبعا يعني ما تصح استقلالا لكن يصح بيعها تبعا لما هي معه فمثلا الدار تباع البناء الظاهر يرى ويعرف لكن الاساسات في اساس متر في الارض داخل وأساس متر نص واساس نص متر واساس حجر واساس اسمنت واساس حديد وسمنت يتفاوت فما يقال هذه الدار ما يصح بيعها لأن فيها شيء مجهول يقال هذا المجهول تابع لما هو ظاهر فما بعنا الاساسات وحدها حتى نقول ما اطلع عليها ومثلها الاشياء التي ثمرتها في داخل الارض مثل البطاطس والبصل والثوم وغيرها من الاشياء التي ثمرتها في الارض يتسامح في هذا وان لم يطلع عليها كلها لأن أهل الصنف يعرفون مستواها إذا رأوا شيئا منها قال والثاني أي الوجه الثاني يصح لأن الحملة واللبن لا حكم لهما يعني ما بيع وحدهما وإنما هو باعشات لبون والشاة اللبون ممكن ضبطها بالصفة لكنه ما باع اللبن وحده ولا قال لبون مثل لبن هكذا وإنما فيها لبن واللبن لا حكم لهما والحمل واللبن لا حكم لهما مع الأم يعني البيع على الأم بدليل الب... بدليل البيع يعني حتى عند البيع تباع الشات هي اللبن الذي فيها ولا يدرى كم مقداره والبيع للناقة العشرة مثلا تباع ولا نكير في هذا فما دام يصح بيعها وهي حامل فيصح السلم فيها كذلك قال والأواني المختلفة الأواني ممكن ضبطها يقال مثلا اعلاها كذا واسفلها كذا وعمقها كذا تضبط بالاطوال المعروفه المعلومه عند اهل الصنف نعم وما فيه خلط من غيره ينقسم اربعه اقسام احداها فيه خلط من غيره اشياء فيها خلط الخلط لا يخلو اما ان يكون مقصود او غير مقصود او يكون لابد منه او يكون يستغنى عنه او يكون ظاهر بين او يكون مغشوش الخلط انواع قال هو اربعه اقسام فيه مثلا خلط صوف وحرير قماش هذا فيه خلط فيه مثلا اشياء الخبز مثلا فيه ملح من غيره اللبن فيه ما يقل ويكثر قال المختلط مع غيره أربعة أقسام نوع يصح بيعه مع ما فيه ونوع من هذه الأقسام لا يصح بيعه لأنه محل خلاف لا محل خلاف بين المتبايعين نعم. أحدها ما خلطه لمصلحته وهو غير مقصود في نفسه كالانفحة في الجبن والملح في الخبز والشيرج والماء في خل التمر فيصح السلم فيه لانه يسير للمصلحة هذا شيء ومعه شيء اخر يسمى خلط يعني مختلط خبز دقيق ومعه ملح الجبن معه الإنفحة أو الملح أو الشيء الذي يوضع به والشيرج الذي هو السمسم وزيته والماء في خل التمر يعني خل التمر الذي يوضع خل التمر فيه شيء من الماء لكنه شيء يسير لاجل يلينه ويجريه قال يصح السلم فيه حتى وإن كان فيه خلط لان هذا الخلط من ناحيتين اولا انه ضروري لاصلاحه ثانيا انه يسير الملح الذي يكون في الخبز شيء يسير الماء الذي يوضع مع خل التمر من اجل ليونته واجرائه كذلك شيء يسير قال هذا يصح لان ما فيه شيء يسير وهو ضروري لاصلاحه نعم. الثاني اخلاط متميزه مقصوده كثوب منسوج من شيئين فيصح السلم فيه لان ضبطه ممكن وفي معناه النبل والنشاب الثاني ما فيه خلط متميز مقصود هم مثل الأول الأول خلط يسير وضروري وليس له أهمية لأنه يسير لكن هذا خلط مقصود ومتميز يقال مثلا ثوب موشى بالحرير مثلا موشى هو قطن وموشى بالصوف او يقال داخله صوف وخارجه قطر وهكذا فهو فيه اشياء يعني مخلوطة لكنها ممكن ضبطها بالصفة والتحديد فيقال مثلا عرض اربع اصابع حرير عرض كذا من الصوف من القطن من كذا إلى آخره يعني أنه ممكن ضبطه كثوم منسوج من شيئين قطن وصوف أو حرير وصوف أو حرير وقطن فيصح السلم فيه لأن ضبطه ممكن وفي معناه النبل والنشاب هذه الأشياء التي يرمى بها ويكون فيها يكون فيها خشب قوس ويكون فيها خيط والخيط قد يكون من قطن وقد يكون من صوف وقد يكون من حرير هذه ممكن ان تضبط وتعراف نعم وقال القاضي لا يصح السلم فيهما لان فيه اخلاطا ويختلف طرفاه ووسطه فاشبه القسي والأول أصح لأن اخلاطه نعم لأن والأول أصح لأن أخلاطه متميزة ممكن ضبطها والاختلاف فيه يسير معلوم بالعادة فهو كالثياب من جنسين بخلاف القسي وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله لا يصح في هذه الأشياء المخلوطة لأن الخلق يقول هذا لا ينضبط ومحل خلاف قال المؤلف والأول أصح يعني أنه يصح السلم فيها لأنها ممكن ضبطها فمثلا يشتري منه سلما مثلا ألف بطانية مثلا أو ألف رداء أو ألف شرشف أو ألف نشاب أو وتر الأشياء التي يصفونها وصفا دقيقا باطنها كذا وظاهرها كذا عرضها كذا وطولها كذا إلى آخرة فممكن ضبطها والاختلاف فيها يسير معلوم بالعادة يعني يتسامح عن الأشياء اليسيرة لأنها جرت العادة في التفاوت اليسير بين الأشياء فلا حرج في هذا ما يقال هذا مثلا فيه ثلاثة كيلو من الصوف وهذا فيه ثلاثة كيلو وعشر غرام مثلا أو مئة غرام زيادة هذا شيء يسير يتساهل فيه نعم الثالث المغشوش كاللبن المشوب والحنفط فيه الزوان فلا يصح السلام فيه لان غشه يمنع العلم بقدر المقصود فيه فيكون فيه غرر هذا النوع الثالث النوع الاول ما في شيء يسير النوع الثاني ما هو مخلوط من نوعين كلاهما مقصود النوع الثالث المغشوش اللي فيه خلط وهذا الخلط ما يتميز ووضع خشا يعني يجعله ردي بهذا قال كاللبن المشوب يعني بالماء اللبن يصح السلم فيه لكن يشترط انه لا يخالطه ماء. بخلاف ما اذا قيل مثلا نعطيك يوميا عشر كيلو من اللبن مثلا فيها شيء من الماء كلمة فيها شيء من الماء ما تنضبط وما يصح لأن الماء قد يقل ويكثر وإنما لبن خالي من الماء نعم ممكن وكالحنطة فيها الزوان الزوان نبت ينبت مع الحنطة ويخالطها فيكسبها رداءة مثل الحنطة فيها شيء من الشعير أو حنطة فيها حبوب خالطتها من غيرها وهي إن نبتت معها من الأرض فتكسبها ضعفا ورداءة فهذا ما فيه غير مقصود ولا يمكن ضبطه بالقياس وإنما هو جاء على سبيل الغش يعني يكسبه رداءة وضعف فمثل هذه الأشياء ما يصح السلم فيها يقال مثلا أبيع عليك مثلا مئة صاع من الحنطة لكن ترى فيها شيء من الشعير فيها شيء من الزوان فيها شيء من نبت كذا نقول لا ما يصلح فيها شيء هذا ما ينضبط لأنه قد يكون قليل وقد يكون كثير ويؤثر عليه وإنما حنطة خالية من الشعير حنطة خالية من سائر الحبوب والأشياء التي تكسبها رداءه ونحو ذلك قال فلا يصح السلم فيه لأن غشه يمنع العلم بقدر المقصود فيه فيكون فيه غرر قال فيه لبن لبن فيه شيء من الماء الشيء من الماء هذا يصح قد يجوز يكون كثر اللبن او اكثر وقد يكون شيئا يسيرا فهو لا ينضبط نعم الرابع اخلاط مقصوده غير متميزه كالغاليه والندي والمعاجين فلا يصح السلام فيه لان الصفه لا تاتي عليه وفي معناه القسي المشتمله على الخشب والقرن والقصب والغزل والتوز فلا يصح السلم فيها للعجز عن مقادير ذلك وتميز ما فيه منها وفيه وجه اخر انه يصح السلم فيه كالثياب الرابع اخلاط مقصوده يعني ليست غش وخلط مقصود لكنه غير منضبط يقول كالغاليه الغاليه نوع من انواع الطيب يجمع من اخلاط متعدده ولا ينضبط ما فيه من هذا من الثاني من الثالث ما ما يتمكن من ضبطه قال هذا لا يصح السلم فيه لانه لا ينضبط اذا ما فيه اخلاط اربعه انواع نوعان يصح السلم فيها ونوعان لا يصح السلم فيها ما فيه خلط يسير غير مقصود وضروري لاصلاحه او فيه خلط مقصود وممكن ضبطه كالثوب الذي فيه شيء من الحرير هذان يصح السلم فيها ما. الثالث ما فيه غش الرابع ما فيه اخلاط مقصودة لكن ممزوجة متداخل بعضها بعض ما يمكن تمييزها فهذه كذلك لا يصح السلم فيها كالغالية والند والمعاجين المعاجين التي تجمع أشياء كثيرة تجمع جميع لكن ما يدرى وش فيها من كمية كذا من كمية كذا لا تنضبط فالأشياء التي لا تنضبط قال لا يصح السلم فيها وفيه وجه آخر أنه يصح السلم فيها إذا أمكن ضبطها وكما قدمت هناك أشياء في السابق صعب ضبطها أما اليوم بالمعايير الشرعية والمقاضيس المعلومة مثلا والتحاليل ممكن ضبطها فما أمكن ضبطه صح السلم فيه وما لا يمكن ضبطه لا يصح السلم فيه نعم فصل وفي الحيوان روايتان أظهرهما صحة السلم فيه لأن أبا رافع قال استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا رواه مسلم الحيوان يقول مثلا أشتري منك مئة ناقة سنها كذا ونوعها كذا ويذكرها بصفاتها هل يصح السلم فيها؟ قال يصح والرواية الأخرى لا يصح والصحة اولى لما روى أبو رافع رضي الله عنه قال استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا يعني جرى السلم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين رجل في ناق في بعير بصفته وما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السلم فيه فلا قول لاحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امكن ضبط صفات المبيع نعم ولانه يثبت في الذمه صداقا فصح السلم فيه كالثياب ولأن البكر والإبل والبقر والغنم يصح أن تكون مهر وأن تكون في الذمة يقول مثلا زوجتك بنتي على مئة شات زوجتك بنتي مثلا على عشر من الإبل فما دام أنه يصح أن يكون صداقا وهذا لا إشكال فيه فيصح كذلك ان يكون سلما بقيمة معجلة نعم. والثانية لا يصح لانه يختلف اختلافا متباينا مع ذكر اوصافه الظاهرة فربما تساوى العبدان في الصفات المعتبرة واحدهما يساوي امثال, أمثال صاحبه وان استقصى صفاته كلها تعذر تسليمه وفي المعدود من بس الجوز بس والرواية الثانية قال لا يصح لأنه يختلف اختلافا متباينا مع ذكر الأوصاف الظاهرة يقول مثلا قد نقول ناقة صفتها كذا وكذا هذه تنطبق على ذي وتنطبق على الناقة الأخرى هذه مثلا لكن هذه تساوي عشرة ألاف وهذه تساوي ألف وخمسمائة وكلاهما منطبقه عليها الصفات فقال مثل هذا نظرا لكونه ما يتساوى لو ضبط بالصفات فلا سلم فيه ويقول كذلك العبدان يبيع عليه سلم أو يبيع عليه عبد مثلا عبد قيمته مثلا يصفه بالطول والعرض والفهم والادراك و الى اخره كل الصفات لكن مع انطباق الصفات عليهما وتساويهما عند البيع يختلف اختلافا كبيرا نعم وفي المعدود من الجوز والبيض قوله وان استقصى صفاته كلها تعذر تسليمه يعني ما يجد قد لا يجد الشيء الذي ينطبق عليه هذا الوصف إذا أتى بجميع الصفات